فالمستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم اجر كبير هو ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم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 والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل الا هؤلاء اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكله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 لا وجع وراءكم فلتمسلونه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله. فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم, وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤفذ منكم فدية ولا من الذين كفروا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 وأقرب الله قرطا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور سابقوا إلى نغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت, أعدت للذين رب الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أشاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مصيب بُرْءَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ سب البخ وبيت ول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصت ليقوم الناس بالقصت وأنزلنا الحدث فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا ابراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون ثم قضينا أتيناه الإنجيل, الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمةه ورهبانية, ورهبانية لبتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا بتغاضر. إن لبتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا يُكِنْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ لِرَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم